أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكانت عدد بدر في السنة الثانية من الهجره رفير مراحل وكان شببها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعيد بقريش جاءت من الشام جيد مسجد وهي لا بد أن تنظم بالمدينة أو حولها فنبدع الحادث إلى الكهود لهذه العيد بأخطئ كانتجب منه ثلاثمائة وضبعة عشر رجل فقط على سبعين بعيرا وفرقين ثلاثمائة وضبعة عشر رجل على سبعين بعيرا إذن لابد من تعقل وفرقين فقط وكانوا لا في نفسه ولا تذكر ان يكون هناك قصه انما اراد عشر عين قريش مع ابي سفيان وهي عين كبيره يعني اجل محمله بالطعام الطعام و الثياب و غيره ولذا كان معها ابي من خبراء قريش فلولا انها عين كبيره لم يكن معها هذا الزعيم فإذا قال قائل كيف يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أمواله نقول إذا أخذ أموالهم فيشت في شيء من نفسه لإخراج الرسول وأصحاده من هؤلاء أخرجوا الرسول من ديارهم وأموالهم والرسول أراد أن يأخذ أموالهم وهي من الانفال التي نفله الله عز وجل قل الانفال الله هو رسوله. لما سمع ابو سفيان الخبر هو رسول الرسول خرجه اصحاب اليه وكان رجلا ذكيا عادل عن السير الى سوق البحر وارسل الى اهل مكه يستسرسه لا للقتال ولكن لانقاذ العير فقط وظن انهم سيصلون فلان وفلان من عامه الناس لانقاذ العير ويرسمونه ولكن من قريش خلدتهم الحنيه وقالوا كيف محمد يتعرض لغيرنا في قياده زعيم من امن لا يمكن نحش نقضي عليه ان يتشاوروا بينهم وفي النهاية اجمعوا على ان يقتلو الرسول عليه الصلاه والسلام ذو خرجوا خرج مبطرا كويس ورئاء الناس بحبهم وحبيبهم وخيرهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم فجاءوا الرسول عليه الصلاه والسلام فلما كان في اثناء الطريق تشاور في مدينه هل نمضي او نرسم فكان ابو جهل يلمزهم في هذا يعني كيف تكون برضو وانهم والله لا نرسح حتى نقوم بذرا ونقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسف الكمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يجرون يهبوننا أبدا شبه فخر ولكن الحمد لله لم تنحر جذور ولكن نحر هو لا نسمح حققوا بدران وتلاقى الثان وثراي في وحصل ما حصل ودنيا النبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه تعالى بما لانه اذا إذا استنفذنا قوتنا الناديه النفسيه لن نفعلنا الا ايش الدعاء الدعاء مع القوه الماديه الحسيه وعدم استعمالها هذا خطا لكن الدعاء عند العز هذا واضح واذا مات العيون فخير لكن قام يقول الله عز وجل فماذا كان الامر قال الله تعالى ارجوك يا رب والملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا فالقي في قلوب الذين استغروا فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بلد فنفرت الملاهي ونزلت ثقافه تثبت المؤمنين وتوقيت غروب الكفار ارواح فهرب وقتل منهم سبعون رجلا واسر سبعون رجلا وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول اننا لم نرجع حتى الى بدرون واخر مقال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا ابدا لكن العرب سمعتي فكانت مكتبه عند العرب ثم